من اي اصي اصي اصي من اي اصي انت يا شبل الفتى اين اغتديت عقيده وجهادا من اهل بدر من انت امن من خيبر ابي اريت خالدا يشهد الاسى وبأي قلب يا فتى قد تردى ام هل حملت ب صدرك التوبى فاجابني خض ومن الردى بعقيدة وبنورها تغدو القلوب جمادا وبنورها تغدو القلوب جمادا من أي أصر أنت يا شبل الهدى أين اغتذيت عقيدة وجهادا بدرك انت ام من خيبر ويبه رايت خالد يشحد الاسى بين وبين الخلد واخزى شويكتك تجل الهموم وتنزل احزانا النصر تاجى والشهادة مولدي والنفس عاشقتى ذلك الليلة بين وبين الخلد وخذ شويكتك تجل الهموم وتنزع العلل اوده ان الصوتاجي والشهاده شمولدي والنفس تعشق ذلك الميلاد والنفس تعشق ذلك الميلاد من اي عصر انت يا شبل الهدى رأيت اقيده وجذاد من أفل بدر أنت أم خيبر نيبة رأيت خالد يشحذ الأسى رجل معاركي في اللقائع عبيرنا يا مديد دنيا أخلدوا إخلادا قلبي تولع بالجنان وقد سمت روحي في دل الدين واستشهادا روحي في دل الدين واستشهادا